انام ورقت وذا رفيقي كلاشي وصوت المدافع والفشق فوقنا حي والميق والسيخو ضرب حشاشي وخوة رجال الدين ما تزيدني غي ارقابهم فوق السحاب النواشي ولا بيننا منه ولا دونه شوي يوم الردي عيشه لكاد وبلاشي من دون معنى في حياته ولا شيء يا ابو بكر ريح ترى الزحف ماشي ما همنا هرج الطواغيت والعيد